خرج من النار فبأي آل ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آل ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آل ربكما تكذبان يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان فبأي آل ربكما تكذبان وله الجوار المنشأت في البحر كالاعلام فبأي آل ربكما تكذبان كل من عليها فانيه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والكرم فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أي الثقالان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنسين استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم شواض من نار ونحاس فلا تنتصرا فبأي آلاء ربكم ما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كذهان فبأي آلاء ربكم ما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن به إنس ولا جان فبأي آلاء ربكم تكذبان يعرف المجرمون بصيماً فيوخد بالنواصي ولقدم فبأي آلاء ربكم تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميمان فبأي آلاء ربكم ما تكذبان ولمن فما قام ربه جنة يربك ما تكذبان ذوات أفنان فبأي آل يربك ما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آل يربك ما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آل يربك ما تكذبان متكئين على فروش بطائن ومن استبرق وجن الجنتين دان يربك ما تكذبان فيهن الطرف لم قبلهم ولا جان أي ربكماتكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آل أي ربكماتكذبان هل الجزاء إلا الإحسان إلا نحسان فبأي آل أي ربكماتكذبان ومن دون ما جنتان فبأي آل أي ربكماتكذبان مدهامة فبأي آل أي ربكماتكذبان فيما عين نضاقتان فبأي آل أي ربكماتكذبان فيما فاكهة ونخل ورمل فبأي آل أي ربكماتكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آل